سوله واتقوا الله إن الله سميع علييم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذي اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنت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 لكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصياد أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وَإِذْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ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 لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم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 اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا وأنفا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير